أو الله من الشيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاب الله ربك أن إن ما يلغى مما بكى أخ <تصفيق> تزله <تصفيق> ربكم أعلم بما في نفوسكم إن Voi wow. وكانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان Kiitos kun